والعدل يمسكه لهما فإن رده إلى يده زال الضمان والعدل يمسكه يعني يمسك الرهن لهما للاثنين معا فإن رده إلى يده زال الضمان رجع من يعني العدل مسكها لغيره فقلنا يلزمه الضمان عرف انه يلزمه الضمان فخشى ان يلزم بالضمان فاستردها وحفظها عنده فتلفت بعدما اقبضها لغير ثم ردها اليه فلا يلزمه ضمان لانها عادت الى اصلها فهي بيده امانه والامانه لا تضمن اذا لم يحصل تعد ولا تفريط والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول السائل وإن, وإن أقر رجل بالجناية على الرهن فكذبه الراهن والمرتهن فلا شيء لهما نرجو توضيح هذه العبارة وإن أقر رجل بالجناية على الرهن الرهن الرقيق أو دابة جاء شخص وقال انا جنيت على هذا الرقيق او جنيت على هذه الدابة قال ما علمنا انك جنيت على رهننا هذا يقول فلا شيء لهما يعني لو قال أنا أريد أن أعطيكم ألف ريال لاني جنيت على هذا الرهن قال ما علمنا أنك جريت عليه بشيء فهل لهما أن يأخذ منه شيئا لا لأنهما كذباه مثل ما يقول عندي لكم ألف ريال قالوا لا ما عندك لنا شيء فهل يجوز لهما أن يأخذ الألف لا لأنهما أنكرا فإذا كذباه فلا شيء لهما لأنهم يقولون ما عندك لنا شيء فيقول عندي لكم كذا لأني جنيت قالوا لا يمكن جنيت على رقيق اخر على شيء اخر غير حقنا حقنا ما جني عليه وما لنا عليك من شيء فهل لهما ان ياخذا اذا الحا بذلك اذا الح عليهما قال خذوا الف ريال براءه لذمتي لاني جنيت على رقيقكم قالوا لا ما نعلم انك جنيت عليه بشيء يمكن جنيت على رقيق غيره فما يسوق لنا أن نأخذ الألف ثم بدأ لهما أو لأحدهما أن يأخذه هل يسوق لهما؟ لا ما يسوق لهما يقول السائل شخص قال لي اعطني هذا الخاتم من الذهب الذي معك وخذ هذا السوار والفرق هدية لك هل يعتبر هذا من الربا ما يسوع مثل هذا لان هذا ما قصد به الهدية مبادلة بيع لكنهما اراد التحيل على الربا بقولهما مثلا الزايد هدية لان كل المرابين يرابون وهم مختارين راضين بالربا فرضاهم بالربا لا يحله لان فيه شيء محرم لحق الله تبارك وتعالى وشيء محرم لحق الشخص مثلا شخص معه عشرة ريالات يحرم عليك ان تاخذها بالخفاء عنه او بالقوة يحرم عليك لكن لو سلمك اياها قال خذ يا اخي هذه العشرة استعم بها على طاعة الله الا يحل لك ان تاخذها يحل لان حرمتها اول لحرمه الشخص لانها مال الغير ما يجوز لك ان تاخذه فيه شيء حرمته لحق الله تبارك وتعالى لو تراضى الشخصان مثل الزنا تراضى الرجل والمرأة على الزنا هل يحل لا لان الله جل وعلا حرم ذلك الربا تراويا على الربا هل يحل لا لأن الله حرم ذلك فشيء حرمه الله جل وعلا لا ينظر فيه إلى رضا الشخص من عدم رضاه هذا حرام لحق الله تبارك وتعالى حرام لحق الشخص ينظر في رضاه من عدمه إذا رضي فلا بأس ما يسوق لك أن تلزم هذا الشخص بأن تأخذ هذه العين منه بعشرة ريالات بيع وشراء يقول لا أنا لا أبيعها إلا بثني عشر ريال فأخذت منه العين بالقوة ورميت عليه العشرة هل يحل لك ذلك؟ لا هذا حرام عليك لأن هالريالين هذه حرام عليك لحق الشخص لكن إذا قال لك هذه العين باثنى عشر ريال فتشت في جيوبك فلم تجد إلا عشرة قلت له يا أخي ما وجدت إلا عشرة وأخشى أن لا ألتقي بك مرة أخرى فقال لك خذها هي حلال لك بعشرة أنا ما من عادتي ابيعها الا باثنى عشر لكن ما دام ما معك شيء أنا سمحتك فهي حلال لك تأخذها بالعشرة في هذه الحالة فرق بين المحرم لحق الشخص اذا سمح زال الحرام والمحرم لحق الله تبارك وتعالى ما يزول الحرام لو تراضي عليه مثل المتراضيين على الربا ملعونان ومن يقف معهما ويعاونهما لعن صلى الله عليه وسلم في الربا آكله وموكله وكاتبه وشاهديه شاهد قالوا تعالى يا أخي وقع وقع الشهادة فوقع ومشى فاسحبه اللعنة بهذا التوقيع والعياذ بالله آخر قال له تعالى يا أخي اكتب لنا كلمتين بيع فلان على فلان كذا بيعه ربويه فكتب تصحبه اللعنه وان لم يستفد شيئا يظن انه عمل خير وهو تسبب لطرده وابعاده من رحمه الله تبارك وتعالى يقول السائل هل ألصق القدمين في السجود أم أفرق بينهما مقدار شبر وهل فرقعت؟ يقول هل ألصق القدمين في السجود أم أضع بينهما مقدار شبر؟ لا ما يستحب إلصاقهما. وإنما يكون وضعهما في السجود فيما بينهما مثل وضعهما في القيام مثل حالة قيامك بينهما مسافة فكذلك عند السجود يقول هل فرقات الأصابع بعد الصلاة يجوز أو لا يجوز لأن بعض الإخوة يقول إن فرقات الأصابع من تسبيح الشيطان نعم يكره فرقعة الأصابع بعد الصلاة لأنها تشعر بالكسل والخمول أو النوم ونحو ذلك فيكره هذا ولا يقال إنه حرام وإنما هو من المكروهات والمكروه هو الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله يقول رهن شخص عندي أرض فهل يجوز لي أن استفيد بإيجارها إذا وضع عندك أرض سواء كانت رهنا أو أمانة أو نحو ذلك فلا يجوز لك أن تؤجرها لصالحك وإنما تؤجرها لصالح صاحبها إن كانت رهنا فتكون الاجره رهنا معها وان كانت وضعت عندك للحفظ ونحوه فيكون ما استفدته منها لصاحبها الا ان اذن لك صاحبها ولم تكن رهنا مقابل قرض ان كانت رهنا مقابل قرض فلا يصح لان الاستفادة مقابل القرض ربا تقول السائلة جاءت من جدة الى مكة محرمة فلما توسطت الطريق تركت الاحرام وتقول وزوجها بمكة وجامعها ما حكم ذلك تقول انها متوجهة من جدة الى مكة محرمة ثم بدى لها في اثناء الطريق ان عدلت عن الاحرام فلما وصلت مكة زوجها في مكة جامعها نقول هي وقعت في اخطاء كثيرة العصر انها لو لم تحرم فلا يلزمها الاحرام ادامت قادمة على زوجها وزوجها في مكة ما يلزمها ان تحرم لكن لما احرمت ولم يحصل امتناع من دخولها الى مكة ما يصح لها ان تخرج من احرامها لانها غير محصرة فيجب عليها ان تتم عمرتها لان الله جل وعلا يقول واتموا الحج والعمرة لله فان احسرتم فما سيسر من الهدي ما احسرت المحصر الذي منع من الدخول إلى مكة لسبب من الأسباب هذه دخلت فنقول دخلت على إحرامها حتى لو زعمت أنها عدلت عن الإحرام فهي محرمة جامعها زوجها قبل تأدية النسك قبل الطواف والسعي بطل إحرامها هذا وعليها المضيفيه يجب عليها أن تطوف الآن وتسعى وتقصر من رأسها تتحلل من عمرتها هذه وهي باطلة انظر إلى أهمية الحج والعمرة حتى مع البطلان يجب المضي فيه نقول اكمليها قالت إذا أكملت هل تصح نقول لا أكمليها وهي باطلة ويلزمك القضاء يلزمك أن تخرجي إلى المكان الذي أحرمت منه أول وتحرمي منه بعمرة ثانية صحيحة وعليك هدي لأنك أفسدت عمرتك الأولى فشأن الحج والعمرة عظيم ليس من السهولة بمكان أن يتلاعب به الشخص يدخل فيه ويخرج ما يجوز هذا احيانا الابوان او احدهما يدخلان الولد في النسك ثم لا يخرجانه منه يبقى محرم الى ما شاء الله لانهم يحرمان به ثم يتحلل هو الطفل من احرامه فيتركانه فيلزمهما مثل ما أدخلاه في النسك أن يخرجاه ما يجوز لهما أن يتركه لأنه أحرم فلما دخل مكة مثلا فسخ ملابس الإحرام وترك الطواف والسعي نقول لا هو محرم لا يزال شهر شهرين سنة سنتين هو محرم مثلما ادخلتموه في النسك يلزم ان تخرجوه المرأة دخلت في النسك ليس في خيارها ان تتحلل وتقول بلاش من العمره اعتمر بعد شهر نقول لا انت دخلت في العمره لا تخرجي منها الا باحد امرين اما ان تتميها وهذا الاولى والافضل والاكمل احصرتي ما حصل لك دخول مكة حينئذ إن كنت اشترطت تتحللي بلا شيء وإن كنت لم تشترطي فتذبح هدي وتتحللي ويجب على المسلم أن يعرف عظم شأن الحج والعمرة بعض الناس يدخل في أواخر رمضان بعمرة فيجد الزحام مثلا ليلة الجمعة أو ليلة الخميس أو ليلة سبعين وعشرين من رمضان أو ليلة خمسين وعشرين من رمضان يجد الزحام الشديد فيقول خلاص بل من العمره ما يحتاج أرجع البلد إن شاء الله بعد رمضان وبعد ما يخف الزحام أحرم نقول لا ليس الأمر إليك أنت أدخلت نفسك فأخرج نفسك من نسكك ما يسوغ للمرء إذا دخل في النسك أن يخرج منه إلا بأحد أمرين إما أن يتمه أو يكون محصرا فيتحلل بهدي إن لم يكن اشترط وإن كان اشترط فيتحلل ولا شيء عليه المحصر الذي ما تيسر له الدخول منع من الدخول لسبب من الأسباب إن كان احتاط عند الاحرام وقال لبيك عمره او لبيك حجا فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني نقول هذا ذكي وعارف حبس ما حصل له دخول يتحلل ولا شيء عليه لانه اشترط وكل الامور العبادات هذه توقيفيه عن النبي صلى الله عليه وسلم طباعه بنت الزبير ابنة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أريد الحج وأجدني وجعه أجدني مريضة ما أدري هل أتمكن من اتمام الحج أو لا فشر علىها النبي صلى الله عليه وسلم لها وللأمة قاطبة إلى قيام الساعة قال حجي واشترطي فإن ذاكي على ربك ما استثنيت وفي رواية قولي محلي حيث حبستني توجهت مثلا من المدينة للحج في اثناء الطريق مرضت ما استطاعت أن تواصل بعدما أحرمت نقول تتحلل ولا شيء عليها يقول السائل انا رجل متعلق بالوضوء فأقعد في البيت لا اقعد في البيت الا وانا متوضئ ولا اخرج من البيت الا وانا على وضوء وما ينتقض وضوئي الا وسرعان ما اتوضا فهل هذا خير ام عبث هذا عمل طيب كون الانسان يحرص دائما وعبدا أن يكون على وضوء وعلى طهارة هذا طيب وهذا شيء يحبه الله جل وعلا يقول الله جل وعلا في كتابه العزيز إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فأنت كلما تطهرت فإنك تتعرض لمحبة الله جل وعلا يستشعر المسلم حينما يتولى أنه يتقرب إلى الله جل وعلا بهذا الوضوء وأنه آخذ بوسيلة من وسائل محبة الله جل وعلا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقال عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الايمان لأن الطهور هو الأبدأ والمبددة للصلاة والصلاة سماها الله جل وعلا إيمان لأنها تجتمع فيها الأقوال والأفعال الإيمانية في قوله جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم لما أمر الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم بعدما هاجر الى المدينة بالتوجه الى الكعبه شرفها الله وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم ماتوا وكان صلاتهم الى بيت المقدس لان النبي صلى الله عليه وسلم كان لما كان بمكة وكانت وكان بيت المقدس قبلة الانبياء بني اسرائيل كان صلى الله عليه وسلم إذا جاء يصلي جعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس يعني يستقبل الشمال وتكون القبلة أمام الكعبة فكان يجمع بينهما من محبته للكعبة يجعلها بين يديه ويستقبل قبلة الانبياء من بني إسرائيل عليهم الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام ما تسنى له الجمع بين الكعبة وبيت المقدس لأنه إن استقبل بيت المقدس صارت الكعبة خلفه وإن استقبل الكعبة صار بيت المقدس خلفه لأن الكعبة وهو في المدينة الكعبة عنه جنوب وبيت المقدس عنه شمال فكان عليه الصلاة والسلام يقلب بصره وجهه في السماء يتحرى ويأمل من ربه تبارك وتعالى أن يوجهه إلى الكعبة فأنزل الله جل وعلا عليه بعد هجرته بستة عشر شهرا التوجه إلى الكعبة فتوجه عليه الصلاة والسلام وذهب ذاهب إلى أهل قبى وهم يصلون إلى جهة بيت المقدس وهم في الصلاة فقال إن الله وجه رسوله إلى الكعبة فاستداروا رضي الله عنهم ارضاهم من حرصهم ومسارعتهم إلى الاستجابة توجهوا وهم في الصلاة استداروا وتوجهوا إلى الكعبة فقال الصحابة بعضهم لبعض رضي الله عنهم المشكلة إخواننا الذين ماتوا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل التوجه إلى الكعبة أين كانت صلاتهم؟ ما حكم صلاتهم؟ قال الله جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم صلاتكم صحيحة لأنكم توجهتم إلى بيت المقدس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوجهتم إلى الكعبة فيما بعد بكتاب الله تبارك وتعالى فالتوجه إلى الكعبة بأمر الله تبارك وتعالى والتوجه إلى بيت المقدس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نسخ ف. الطهور شطر الإيمان والله جل وعلا يحب التوابين ويحب المتطهرين فأنت إذا حصل منك الحدث وقمت وتولأت فقد أخذت بسبب من أسباب محبة الله جل وعلا لك كلما كان المرء يحرص على أن يكون على وضوء فذلك من محبه الله جل وعلا له لأن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين يقول السائل نحن مسلمون في بلده من بلاد الكفار ولهم مسجد وفيه سجاد فيه خطوط من نفس السجاد وقال البعض هذه الخطوط التي بين الصفوف بدعة ولا نصلي في المسجد ما دامت هذه الخطوط وحصل بذلك خلاف فما وجه الحق في المسألة لا حرج أخي في الخطوط التي تعدل الصف لأن هذا ليس بمنكر ولا بدعة ومعروف الهدف من ايجادها هو من اجل ان يكون الصف السقيم والله جل وعلا لا ينظر الى الصف الاعوج وتسويه الصفوف من تمام الصلاه فلا باس بهذه الخطوط تقول السائله امراه اسقطت وهي في الشهر الثالث فهل دمها دم فساد أم دم نفاس هذه التي أسقطت إن تبين في الساقط منها خلق إنسان يعني تبين فيه رأس أو يد أو شيء من خلق الإنسان فلها حكم النفاس ما تصلي في هذا الدم وأما إذا لم يتبين فيه خلق إنسان أو لم تر شيئا فيحتمل أنه ما بلغ ثلاثة أشهر لأن الغالب فيما بلغ ثلاثة أشهر أنه يتبين في خلق إنسان لأنه كما ورد في الحديث الصحيح أربعون يوما نطفة وأربعون يوما علقة وأربعون يوما مضغة فتكون الاربعون اليوم المضغه دخلت لها عشرة ايام فيكون تبين في خلق انسان في المضغة فاذا كان تبين في هذا الساقط خلق انسان فلا حكم النفاس واذا لم تر شيئا او رأت قطعة لحم او دم ما تبين فيها خلق انسان فليس لها حكم النفاس بل عليها ان تتخذ وقاية تمنع نزول الدم وتصلي لأن المرأة في حال الحمل مع الإسقاط لا يخلو من ثلاث حالات إن أسقطت قبل ثمانين يوما فهذا ليس لما تسقطه حكم الأموات وليس لها هي أحكام النفاس بل عليها أن تصلي إذا كان بعد الثمانين يوما وتبين فيه خلق إنسان ولم ينفخ فيه الروح فلها أحكام النفاس هي وليس للساقط أحكام الوفيات الأموات لأنه ما نفخ فيه الروح وإن كان مضى عليها أكثر من 120 يوما فلها هي أحكام النفاس ولما تسقطه أحكام الأموات يغسل ويكفن ويصلى عليه حتى وإن كان بقدر الكف أو أقل ما دام نفخ فيه الروح فإذا نفخ فيه الروح فيغسل ويكفن ويصلى عليه وإن كان بقدر الكف